بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه دل لبني إسرائيل أن لا تستخدوا أن لا تستخدوا من دوني وكلا ضرية منحملنا معروه إنه كان عبدا شكورا وقدينا إلى بني إسرائيل في الأرض مرتين، لا تفسد. في الأرض مرتين، ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا عجاء، أوعد أولاهما بعثنا عليكم عباد اللنا لبأس شديد فدسو، فدسو خلال الزيارة وكان وعدا مفعولا. ثم ردّدنا لكم كبرت عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن ذأتم فله فإذا جاء وعد الآخرة لياسو. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبغوا ما على تسبيرا